وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر, وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا ننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤذون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون قل أَن أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آدابا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيما فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها في وفي أيام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها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 ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم, فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَأَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بِمَا بما كانوا يعملون وقالوا لما شهتم علينا قالوا أطقن الله قالوا أنطقنا الله الذي أطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد؟ وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظنتم وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَنَّىٰ يُصْبِرُونَ فَنَارُ مَثْوًى لَّهُمْ فَأَنَّىٰ يُصْبِرُونَ فَنَارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 ذلك جزاء اعداء الله الناق لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون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 ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 إن الذين كفروا بالذكر لمَ جاء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 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظل تَخْرُجُ مِنْ سَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ طَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٌ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ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 ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إما لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا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 بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لقاء رَبِّهِمْ